إذ أَوَالْفِتْيَةُ إلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا أَتَنَا مِنْ اللَّدُنِ كَرَحْمَتَهُ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَدْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا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 وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعدا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 ما لهم من دونه موليو من ولا يشرف في حكمه أحداً وَأَلْمَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 وَشَيْءٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَا لَوْ وَأَعْزُ نفرا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 ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لا لأجدن خيرا منها منقلدا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب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 هو خير ثواب وخير عقبة وضرب لهم مثال الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلَق به نبات الأرض فاختلَق به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح.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 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بأس الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم تتخذ المضلين عضدا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 وَإِذْ قَالَ مُتَالِ فَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ أَوْ أَنْضِيَ حُقْبَاهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُ مَا فَتَتَقَذَّسَ بِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَعْبَاهُ فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدًا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِينا إلَى الصَّخْرَة فَإِنْ مِنْ نَسِيتُ الْحُوتَ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 قال ألم أقُل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. فوَطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلاماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَ زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ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 فَنطلقوا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعم ما اهلها استطعم ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا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 وأما الجدار فكان لغلامين يتيما في المدينة وكانت تحته كذلهما وكانت تحته كذلهما وكان أبوهما صالح فأراد ربك أي بلغ أشدهما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 وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَقْلَعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا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 فَإِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذِهِ رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي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 كان بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا